فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينه وما وليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن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 صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن, جنات عدن تجري من تحت واختها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب